لكن انتو بتسالوا عن صلاح ليه؟ هو نصب عليكم؟ ليه؟ هو كان معروف عنه انه نصب ولا حاجة؟ لا, لا لا لا بصراحة لا بس انت عارفه الايام والسوق بتنطى اليرد <تصفيق> موت وارف هو بيت حكلي المهندس صلاح عنده شركة معولات كبيرة قوي دلوقتي حضرتك أيوة كبيرة موت برافو عليك يا أبو صلاح بصراحة هو من يومه وهو ملحوس بالهندسة. بقول لك والنبي إنجزي عشانه بديته توتر وهخبطه بأي حاجة. طب سانية شوف يا أستاذ أدهم. أنا اشتريت شلي صغير كده في مارينة والحقيقة هو اللي رشحك عشان تعملي الديكورات والله فيك الخير يا صلاح عشان كده كانوا بينادوا صلاح الخير أنا هجيب لحضرتك من الآخر الشلي ده يتوضب بسعر التكلفة عشان حضرتك بنته أستاذنا وعشان خاطر صلاح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يلا يا سمين المهندس أدهم جابلك من الآخر عموما <تصفيق> إحنا على معاد الأسبوع الجاي عشان نطلع مارينا سوا أوكي أيوة بالعربية الكبر ليه لا لا لا دلوقتي بقت فور باي فور <تصفيق> انتوا مستعجلين ليه؟ ما تستنوا تشربوا حاجة احنا في رمضان رمضان آه, آه كل سنة وانتوا طيبين طيب سلام بقى بقولي كي باش مهندسة حضرتك مرتبطة افندم ايه يا أستاذ مالك؟ هاهاهاها <تصفيق> حصدي مخطوبة أحد متكلم عليكي <تصفيق> لا بس احتمال بقى تكون مترقبة من البوليس والمباحث عن أذنك رمضان جاءنا وفلحناه بعد غيابه أهلاً <تصفيق> يا صلاح؟ أهلاً أهلاً مهندس العظيم زي ما انت شايف بروش الزرع قلت تسلي نفسي كده لحد ما سيتك تصحى من النوم كده حرام عليك حرام عليا حرام عليا في ايه بتشايف الزرع مية كده هتخليهم نيف <تصفح> يا راجل خضتني الزرع ما بيصومش السيام دليل احنا بس البناء دمين طب والزفت <تصفح> الزفت <تصفح> انت كنت عايز الكلب بتاعك يصوم هو كمان ايوه لا لا ما ينفعش بقولك السيام دليل البناء دمين بس يلا يلا روح علشان تأكله ا أنا... لا احنا اتفقنا على ايه انت تعمل حاجتك بنفسك وخصوصا الكلب انت اللي لازم تعمله كل حاجة علشان ياخد عليك وكده اوكي يلا يا صلاح يا صلاح يا صلاح ياه يا يا يا يا يا الهكسوس وصل الفوانيس دي كلها يا ماما ما هي فيلا كبيره وتشيل يامة طب جبتي فانوس لعمر طبعا وانا اقدر انسى الاستاذ عمر ميسية طم توما عارف هتستخدمه ازاي هتقعد تهزه كده تقول وعوي يا وعوي ايوه وحي وكمان وحوي ايوه وحي يعني ايه صحيح يعني ايه يا صلاح مش عارف يا فاطمه فاطمه ايوه يا مدام خد الثوانه اكسي دي ودخليها المطبخ وامشي لي من فين يا مدين سليمان راح يشتري حاجات مع حسين يلا يا سيد يا سيد يا سيد يلا عشان تعلق الفوانيس والزينة لما يجي سليمان يا طنط أنا رايح المطبخ يا صلاح طيب يا ماما خدي بالك وانت ماشي أنا بقى عملت لك جدول للمسلسلات ما يخرش الميه يا ابن الايه وريني كده ريني هات الجدول يا yeah. ده الموضوع كبير قوي السنه دي يسرى فخراني نور الشريف عمر الشريف الهم الشريف ايه ده كله وايمن زيدان مين يا مس ده ده بيلعب كوره ده بيلعب كوره اه وبيمثل يا معلم ولسه في صفحتين كمان معايا لا صفحتين ده كده يبقى صعب قوي يا أكيد اكيد في حاجات حتفوتنا يا عم ولا صعب ولا حاجه احنا هنمشي على الجدول ده وربنا يقدرنا ونغطي المسلسلات كلها تفتكر أكيد لا يا شاهي اتاخرت ليه يا حازم المدفع قرب يضرب الشوارع زحمه اوي يا شاهي مع اني خدت الدائري بقولك ايه اشتريت يا حلويات الاستاذ حسين اشترى كتير اوي ده كلام ده كلام يا شاهي مش كيف اعتماد بتعمل الاكل دلوقتي احنا عايزين نعزمهم عزومه كبيره في اي مكان بره اوكي يلا سلام استنى بس انت مستعجل على ايه عايز ايه تاني يا شاهي؟ ايه رايك لو نعزم عاصم على الفطار النهارده مش معنى يعني انت عارف انه مش متجوز وطمسه في ناس بتفطر اول يوم مع اخواتها طب مالي مادي حد قالهم ما يتجوزش ما هو اتجوز مرتين قبل كده بس ما كانش فيه نصيب امم تفتكري ليه يا شاهي؟ يا سلام عليك شيل الموضوع ده من دماغك يا حازم احنا كبرنا على الكلام ده عاصم خلاص دلوقتي بقى زي اخويا من زمان خلاص خلاص يا يا شاي انا حقفل دلوقتي عشان داخل على لجنه مش عارف لجنه ايه بس في عز الزحمه سلام يا استيمان يا استيمان أيوة يا استاذ حسين ما تخلص بقى يا استيمان بقالك ساعتين بتعلق في حابلين نور وانت مستعجل على ايه يا الناظر أيوة عشان المدفع عرب يضرب وانت لسه ما علقتوش حاجة يا بابا إيه اهدى شوية كده وما تشغلش نفسك إحنا مش هنأكلهم إلا ما يخلصوا الزينة وده يا سيد شيل الفانوس وحطه في المكان اللي قلت لك عليه حاضر حاضر يا حضره الناظر أنا سمعت إن المدفع قرب يضرب يا عم اقعد بودانك دي شايف شايف القلب بيرغ ازاي انت <تصفيق> شكلك كده يا بابا جعان وابتديت <تصفيق> ما تحكش عليك يا ابن انا ميت مجوع طب انا عندي حل قعد الغمعية شوية كده وانت هتنسك جوع ايه صلاح <تصفيق> انا عايزك بعد ما تفك الجبس ان شاء الله <تصفيق> تبتدي تشتغل في الشائتين اللي فوق السطور <تصفيق> انا خلاص انا خلاص انا خلاص خلاص <تصفيق> <تصفيق> خلاص ايه يا بروح اتنسك بقيت الخلاصات والكلام اللي ايه ما لا عايز لك انا انا خلاص اتأكدت انك مهندس ساطر وانا هفتح لك سركة ايه اتأكدت اتأكدت وانت كنت مشوك فيه ولا ايه ايوه انت عارب بقى ان الشيطان شاطر وبعدين كنت هعرف من انك مهندس شاطر لا لا لا لا انت كده زعلتني منك يا حسين ايوه ما حسين ايه يا حسين دي يا حسين. حسين. حسين ماشي ايوه كده انت عارب بقى كانت نسبة الشك ضئيلة حتى ولو كانت ضئيلة كفاية انك شكيت في القدراتي خلاص خلاص يا صلاح ايوه انا شكيت عاجبت بقى ولا مش عاجبت لا لا مش عاجبني يا السلام اضرب راسك في الحيطه يا صلاه بس ده ظلم انت ابو ظالم يا حسين <تصفيق> <تصفيق> ايوه انا ظالم وكلمه زياده بقى حضربك بظهر ايدي على صرصور ابنك <تصفيق> <تصفيق> شفت بقى انا استبزيتك ازاي وخليتك تغلط فيا ومفطر حسين قوم قوم انت مالكش صيام دي الحكايه وصلت لصرصور الود يا عثمان يا عثمان تعالي شيل واد من جنبي البلكونة دي كانت فكرة هايلة من صلاح نقعد فيها ساعة العصاري اللي قبل الفطار بعيد عن الغجر اللي تحت دول في الجنينة هما عايشوا معانا على طول بنلاقيه بصراحة والله عاملين جو حلو في البيت فكرة كنا قئب ازاي في رمضان اللي فات ايوه فطرت نصه عندكو في البيت والبي في الخيم والفنادق تفتكني اونك الحازم هيجي على الفطار ايوه هو وعدني بكده فريدة انا دماغي حتتفرتك بقولك ايه انا بحاول انسك كائن الغريب اللي كنا عنده ده فياريت تقفلي بقى على الموضوع ده خالص يعني صلاح كان عنده حق لما قال ان ادهم ده متقيل وغتيت يا شيخة ده كفاية ده حكيته امرك شفتي حد بيدحك كده <تصفيق> ايه ده بقى ده مش أدهم خالص اللي كنت بكلمه في التليفون ده أدهم رقيق وبني أدهم كده طبعاً ده مش عارفك خالص طب ممكن تقولي لي بقى مين أدهم اللي كان بيكلمني في التليفون ولي عمل التصميم؟ في شخص مفقود في القصة دي صلاح اللي عمل التعديلات قاعد تحت في الجنينة وأدهم الغيطة زميل صلاح لسه سايبينه في مكتبه فين بقى أدهم اللي عمل التصميم؟ بصي أنا في حاجة في دماغي كده عايز أجربها <تضحك Dem� respondents shape> يا بتي مجنونة فين؟ <تضحك Dem> <avait> انت مش هتاكلي ولا ايه هاكل حاجه وهاجي وراكي طب يال كويس صلاح لسه في الجنينه طلع بقى نمره ادهم يلا جمعي بقى نورت البيت يا ادهم يا سلام تسلم ايدك يا اعتماد بالهناء والشفاء الشاي يا فاطمه بتعمل <سلتكلم> إلحق يا ابو صلاح كده الجدول هيتضرب مني هنا هتدرب ولا اروح في ده رايحه فين يا ياسمين رايحه اعمل تليفون انا سمعت ان في برنامج حلو قوي على القناه الثانيه منور من يا دكتور عاصم بنورك يا باش مهندس قول لي انت مش ناوي تتجوز بقى يا راجل <سلتكلم> يا سيدي ايدي على كتفك كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ترد يا صلاح الو أدهم؟ إزايك يا ياسمين؟ أرزع لنا منك على فكر مش مفروض تتصل بي وتقول لي كل سنة وانتي طيبة يا ياسمين؟ أنا آسف جدا. معلش أصلا أنا لسه واصل حالا من الصفر الحمد لله على السلام ويا ترى بقى صايم ولا زي كل سنة؟ لا صايم الحمد لله عموما كل سنة وانتي طيبة وانت طيب؟ إيه الزيتة اللي عندك دي كلها؟ مفيش أصلا أنا بفطر عند ضغتي خليكي معايا سواني معاك؟ معاك يا صلاح ايوه كده تمام <تصفيق> الو معاك اد كده اعرف اتكلم معاكي بعيد عن المولد اللي جوه هو احنا نقضيها تليفونات كتير لا طبعا اكيد هنتقابل في يوم الايام لو قلت لك اني عايزه اشوفك النهاردة النهاردة؟ ودلوقتي حالا دلوقتي حالا ازاي بس مش هينفع يعني ازاي دلوقتي حالا لو بصيت وراك هتلاقيه ياسمين ايوه انا ياسمين لكن انت بقى مين فيهم ادهم ولا صلاح انا الاثنين يا ياسمين ولازم تختاري واحد فيهم واحد مش مهم اسمه ايه واحد قدملي لي مساعده بدون مقابل لكن للاسف الواحد ده طلع كذاب ياسمين انا ما تقولش حاجه تحب اقولك انت ايه انت عبقري يا مش مهندس قدرت تعمل خطه محكومه ما تقلش عن التصميم بتاعك انا ما عملتش اي خطط كل اللي حصل ده كان من غير ما الشنطه وقعت منك انت وانا لقيتها وعملت التصميم وانا ما عرفش اي حاجة عنك غير ان اسمك ياسمين الحريري وعملت التصميم ليه يا صلاح ولا تحب اقول لك يا ادهم ياسمين ارجوك انا مش هضحك عليك انا قلت احتمال واحد في المية يعجبك التصميم وتبقى سكه اشتغل فيها في شركة حازم الحريري ابوكي بس انا لما كلمتك ما قلتليش انك عايز تشتغل ولا حاجة انا حقولك الصراحة بس يا ريت ما تقوليش عليك كذاب انا بصراحه ياسمين لما سمعت صوتك نسيت كل حاجه وكان كل حلمي اني اسمع صوتك ثاني واسمعه على طول طب ليه غيرت اسمك؟ برضو من غير قصد انا رحت ومعايا الشنطة علشان اسلمها لي بجد انا رحت الموقع وانا اسمي صلاح وحصلتلي الحادثه وبعد الحادثه فقدت الذاكره بقى؟ ونسيت اسمك؟ لا لا بس لقيتك معجبة بالشخص اللي بتكلميه في التليفون ومش طيقة الزفت اللي ملاقح عندوك في البيت اللي هو أنا فبصراحة خفت أخسارك اسمين سمين بجد أنا متأكد إن بحبك سواء كنت صلاح أو أدهم ده أنا حتى مش عارفة أقولك إيه. إيه أقولك إيه يا صلاح ولا أقولك يا أدهم سواء كنت ده أو ده ممكن بقى أطلب منك طلب اطلبي عمري أنا عايزك تختفي من حياتي خالص خلاص ماشيها أدهم مساء الخير يا بابا اهلا اهلا اهلا ياسمين يا حبيبتي ايه بقالك كام يوم مجاتيش الشركه تعبانه من الصيام ولا ايه بابا انا عايز اتكلم معاك طيب وانا موافق ايه رايك نفطر انا وانتي بره ونتكلم براحتنا يا ريت شيل معانا مش قادر ايه ده كله يا حسين التلاجه عادش فيها نفس ايه الحاجات دي مش هتحط في التلاجه اعتماد ده انت هتعمليها النهارده هعملها النهارده ليه هو احنا عندنا عزومه ايوة عندنا عزومة المهندس حازم الحريري ممكن ادخل؟ عمر وحشتني اوي عمر وانت كمان طب وانا ياسمين ايوة ياسمين انت ايه مش ناوي تفطر معنا ولا ايه هو انتو كلكو عندنا هنا في البيت ايوة يا ادهم تانية ياسمين <تصفيق> مين ادهم ده ده واحد رزل بعيد عنك ما هو اسم صلحتي ايه لقوي خلاص اي بيقول لي يا زفت لا ده اسم الكلب بتاع انتفضلي ده ولا وحشنا أكلك يا اعتماد أنت كلك على بعضك كده وحشتين يا حج شاي عارفين يا جماعة؟ الدكتور عاصم قال لي أن صلاح هيفك الجبس آخر الشهر اعمل حسابك يا صلاح أول ما تفوك الجبس تطلع على شرم الشيخ عدل عشان تستلم مشروع المنتجع أنا؟ ايو أنت من اللحظات دي أنت وياسمين مسؤولين عن المشروع مفهوم؟ طب ولا تعرف يا دي الشاي دي ولا منحبي ليك أنا هجيب لك عقدة عامة في الوحادي عشان تحل عن أفانة أنا محتاجة محاسب للصيدلية. يا للصيدالية اشوف لك محاسب شاطر على فكرة انا حكيت لبابا على كل حاجه <تصفيق> ما كنتش اعرف انك فتانه كده انت بتقول حاجه يا صلاح لا لا لا لا خالص كنت بقول يعني انه اوضه مكتب حضرتك وحشتني قوي قوي لا انسى يا صلاح ليه ده حتى صلاح كان منور البيت قولي له يا طنط ايوه قولي له يا طنط لا المره الجايه لما تيجي مش هتقعد في اوضه المكتب يا صلاح ولا إيه يا أدهام؟ منظرك وحش أوي يا أبو صباح أيوة منظرك وحش قوي قوي قوي قوي قوي عجبك كده؟ عشان تحرم يا حسين حسين يا حسين مين ادهم ده يا حسين؟ وانا حعرف منين يا اعتماد يا صلاح صلاح يا صلاح, يا صلاح. أيوة, أيوة أيوة يا ماما إيه هو انت عملت ايه في الشنطة اللي كنت لقيتها؟ يا يا ماما انت لسه فكرة ما هو أنا الشنطة يا دنت أحلى شنطة في الدنيا صلاح الخير برعاية فودفون en ik kijk, en ik kijk, en ik kijk, en ik kijk, en ik kijk, en